بسم الله. قال رحمه الله ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هائي وإياك آخره هاء فقل في هبة يهبة من هذا الرجل وهذا البيت أو هذان البيتان قد تقدمت الإشارة إلى حكمهما فذكر رحمه الله. شرطا من شروط المرخم أن يكون, ثلاثي أن يكون أكثر من ثلاث أحرف هذا الاسم ما لم يكن مخدوما بالتاء فإن كان ثلاثيا سواء كان علما لمؤنث أو علما لمذكر فلا يجوز ترخيمه لا يجوز ترخيمه إن كان ثلاثيا ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا منهائي فإن كان الاسم ثلاثيا ولم يتجاوز ثلاثة أحرف فلا يجوز ترخيمه فلا تقول يا هن في هند ولا كذلك أيضا يا زي يا زي زيد يا زي في زيد هذا كله لا يصلح ولا حسن يا حس يا حس, يا حس يا حس على اللغتين ولا حكم يا حكم تقول يا حك أو يا حكو في حكم هذا لا يصلح لأن هذه أسماء ثلاثية وقد خلت منها فما كان ثلاثيا خاليا منها التأنيث لا يجوز ترخيمه ويشمل ذلك المذكر ويشمل المؤنث من الأعلام فلا يجوز ترخيمها فإن كان الاسم ثلاثيا جاز ترخيمه فإن كان الاسم مختوما بالهاء جاز ترخيمه سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي. جاء سترخيم ومطلقا ما كان مخدوما بالتاء سواء كان ثلاثين أو أكثر, أو أكثر من يجوز يجوزا يرخم فتقول في هبه يا هبه يا هبو من هذا الرجل تقول في هبه يا هبه يا هبو من هذا الرجل وتقول في ثوبه وهبه هنا مذاك يعني علم هبه امرأة اسم مرأة وتقول في النكرة المقصودة من ما كان مختوما بالها في نحو ثبه وهي الجماعة من الناس تقول يا ثبو يا ثب يا ثبو يا ثب أي يا جماعة من الناس قالت العرب يا شاة جني, شا جني في شاه يا شاتو الأصل يا شاتو جني استقري ولا تتحرك من مكانك استقري ولا تتحرك من مكانك فقالت العرب في شاه ياشد جني أي استقري في مكانك ومنه قول الشاعر جارية لا تستنكر عذيري سير وإشفاقي على بعيري والأصل يا جارية يا جارية هذه نكراه مقصودة الأصل يا جارية فيجوز تلخيمه ما دام مختوما فلا يشترط فيه إلا التعيين وعدم الإضافة فقط لا يشترق فيه إلا تعيين الإفراط ما كان مختوما بالتفى فلا يشترق فيه التجاوز تجاوز ثلاثة أحرف هذا ما هو شرط فيه وإنما شرط فيه في غيره مما ليس مختوم بالتاء وأما ما كان مختوم بالتفى فيه, فيه ذان شرطان فقط أن يكون معينا سواء كان علم أو نكر مقصودة وأن يكون مضافا أن يكون غير مضاف وأن يكون غير مضاف هذا هو شرط المختوم بالتاء التعيين وعدم الإضافة أي الإفراد والإفراد ومعنى الإفراد ما سمعته هو لا يكون مضافا فعلى هذا يجوز ترخيم الثلاثي منه ويجوز ترخيم ما كان أكثر من ثلاثي فلا يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف المختوم بالتاء فرخم ما شئت منه الثلاثي وغير الثلاثي أهم شيء أن يكون معينا وغير مضاف بس هذا الشرط يكون معينا أي تقصد به شخصا معينا كالعلم والنكر المقصودة وأيضا كذلك أن يكون غير مضاف فإن اختل شرط من ذين شرطين لا يجوز ترخيمه لكن نوجد فيه تعيين وعدم الإضافة جاز ترخيمه ثلاثيا كان أو غير ثلاثي أو أكثر من ثلاثي ثلاثيا كان وأكثر من ثلاثي فتقول في ما كان مختوما بالتأمين الثلاثي في هبة يا هبة يا هبو يا هبة يا هبو على اللغتين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر وتقول في شاه يا شاه يا شدجني شا يستقري ولا تلhabi من مكانك وتقول أيضا في غير الثلاثي يا فاطي يا فاطم في فاطمة يا فاطم أفاطموا مهلا بعض هذا التذلني وإن كنت, إن كنت أجمعتي صرني فأجملي أجمعتي على هجري فأجملي في هجري جعليه زميلا والشاد أفاطموا مهلا مرخم لأنه مرخم مختوم بالتاء وهو أكثر من ثلاثي وليش رطيا يكون أكثر من ثلاثي لكن يرخم منه الثلاثي وغير الثلاثي و ايضا يا ناق سيري عناقا فسيحا الى سليمان فنستريح والاصن يا ناقه هناقه سيري الاصن يا ناقه اسيري لكي يرحمه وقني يا ناق سيري, يا ناق سيري سليمان البيت وهو جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري والاصن يا جارية من لي البيتين أنما ما كان ثلاثيا مجردا من التاء لا يجوز ترخيمه هذا واضح ما كان ثلاثيا مجردا من التاء لا يجوز ترخيمه كهند وزيد وحسن وحكم ودعد هند ودعد وزيد وحسن وحكم هذه ثلاثية لا يجوز ترخيمها إلا إذا كان الاسم الثلاثي مختوما بالتاء فيجوز ترخيمه إن كان مختوما بالهاء أو بالتاء فيجوز ترقيمه سواء كان ثلاثيا أو أكثر من ذلك فلا يشترط فيه التجاوز أي تجاوز ثلاثة أحرف وإنما المعتبر فيه والمعتمد في شرطه التعيين وعدم الإضافة فما دام موعيا سواء كان بتعيين عالمية أو بتعيين النداء يكون نكرة مقصودة فهذا يجوز ترقيمه مع عدم الإضافة يجوز سرخيمه وعدم عدم إضافته هذا الذي سمعته ومنهم من أجل سرخيم الثلاثي مطلقا أختم بالتا وإلا ما هم أختم بالتا يجو سرخيمه فعندهم هند ترخم والزيد يرخم والصحيح أن الثلاثي لا يجوز سرخيمه إلا إذا ختم بالتا فيرخم ما في إيمان عن ترخيمه عندك يا مالك عندك هذا السؤال ما هو الشاهد على ترخيم الثلاثين مختم بالها ثلاثين مختوم بالها والعرب رخمته الشاهد نريد شاهدا دليلا على ترخيم اسم ثلاثي قلنا الثلاثي المخدوم بالها يرخم ما نعم ترخيمه وإنما الذي لا يخدم بالها لا يجوز ترخيمه فما هو الدليل ما له ما له يا هبا وثوبا لكن الشاهد من كلامهم أمم، أخرنا مثالاً يا شاد جوني، ناق هذا أكثر من ثلاثي، يجوز ترقيمه ما في منع، لكن ثلاثي يا شاد جوني، أصله شاد، يا شادو، ورخمة بحذبي التاء فقيل يا شاد جوني، أحسن دو، أما أكثر من ثلاثي كما قلت يا فاطمة فتقول يا فاطمو، يا فاطمة. يا عائشة يا عائشو يا عائشو يا عائشة هذا وهذا على اللغتين يا عائشو ويا عائشة ومنه قول الشاعر في ترخيم الذي هو أكثر من ثلاثه يا ناقه يا ناقو وإذن كذلك جارية لا تستنكر عذيري هذه كرات والعلم الذي هو مختم بالتشاهد من كلام العرب أفاطم مهلا بعض هذه التذللي وإن كنت أجمعتي هجري أو صرم فأجملي شاهد أفاطمه والأصل أفاطمة لكن رخمه الشاعر فالحاصل يا أخوان أن الثلاثي المختوم بالتاء يجوز ترخيمه أو أن بعبارة عم من هذا ما كان مختوم بالتاء يجوز ترخيمه مطلقا يجوز ترخيمه مطلقا الثلاثي كان أو غير ذلك فليس ثم شرط فيه معتبر إلا التعيين وعدم الإضافة التعيين وعدم الإضافة هذا الذي في المختوم بالتاء وأما ما كان غير مختوم بالتاء فتقدمت الشروط الأخرى فيه، فلا يرخم منه شيء ما كان ما كان قصي ثلاثيا غير مختوم بالتاء لا يرخم منه شيء، سواء كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط، ما دام هو ثلاثي لا يرخم، فعلى هذا هند وزيد وحسن وحكم هذه أسماء لا ترخم. فيجب أن تقول يا هند ولا تقول يا هن تعالي خط هذا يا هن تعالي هذا لا يرخم أو يا هن على اللغة من لا ينتظر يا هن تعالي هذا كله لا يسمح نحن بسم الله خذ غيره في شيء في هذا الدرس قال رحمه الله عنده السؤال قبل ما ندخل في هذا؟ المختوم بالتاء تقدم معنى أن ما يحذفني الترخيم حرفة حرفان، فالمختوم بالتاء هل يجوز أن يحذف منه حرفان؟ أم يحذف إذا رخيم منه حرف واحد فقط؟ مع وجود الشروط طبعا مع وجود الشروط المختوم بالتاء هل, هل يجوز أن يحذف منه حرفان أم يحذف منه حرف واحد؟ آه لا أنا أقول في سؤالي مع توفر الشروط هل يجوز أن يختل منه أن يحذف منه حرفان أم يختبه بحرف واحد في الحد ترخيم السؤال كان مع وجود شروط نعم فيه خلاف فالذي يعنيه أكثر النحاء المختوم لا يحدث منه لحرف واحد فقط في الترخيم والذي يعنيه السبوي جواز ذلك أنه يجوز أن يحذف منه أكثر من حرف لا مانع من هذا وأظن قوله أقرب ولا بأس أن تقول في حارثة يا حاري حارثة تقول يا حاري وعند الجهور يا حارث لا تحذف منه إلا حرف واحد فقط لا تحذف منه إلا حرفا واحدا هذا قول الأكثرين أن المختوم بالتاء مع توفر شروط لا يحذف منه إلا حرف واحد فعلى هذا حارث حارثة حارثة تقول فيه يا حارث بس فقط أو يا حارثة على اللغة الثانية وعند سبويه جوز ما فيه مانعا تقول يا حاري يا حاري ترخم بحذف حرفين الثاء والتاء قال رحمه الله وقولهم في صاحب يا صاحبي وقولهم في صاحب يا صاحي شذى لي معنى فيه بالصلاح طيب تقدم معنى من شروط الترقيم العالمية من شروط الترقيم العالمية وهذا البيت كأنه جوابا لسؤال يضعه بعض الناس على الإمام فكأنه يقول قائل قد تقدمت من شروط المرخم من يكون علما والعرب قد رخمت غير العلم فما جوابكم فما جوابكم فهذا صاحب كم من شاهد على ترخيمه وهو غير علم وأنتم اشترطتم العالمية والعرب تقول في صاحب يا صاحي صاحب تقول فيه ترخيمه وتقول يا صاحي لهذا أكثر من شاهد عن العرب صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبينه يا صاحب شمر وغير ذلك ما ذكر ابن عقيل من الشاهد، وغير ابن عقيل على ترخيم غير العلم وأنتم قد اشتركتم العلمية وقد سمع من العرب ترخيم غير العلم كصاحب فماذا فما هو جوابكم فقال الإمام وقولهم في صاحب يا صاحي شدى لمعنى فيه بالصلاحية هذا جوابنا أن هذا شاد هذا شاد ولا يجعل قاعدة مطلدة ولا يقاس عليهه ولا يقاس عليه هذا هو الجواب الذي أجاب به الإمام على هذا الإرادة الذي وضع عليه وضع عليه وهو قول القائل لماذا رخمتم صاحب أو العرب رخموا صاحب مع أنكم اشترتوا العالمية فما جوابكم كأنه سؤال مقدر يوضع عليه أي قد علم من كنامكم أو من كلامه أنه لا يرخم إلا العلم أو ما فيه التأنيه فلماذا رخم صاحب هذا مع أنه نكره؟ فالجواب ما سمعته لأن هذا شاد وإنما رخموه لمعنى فيه وهو كثرة استعمال كثرة استعمال هذا معنى قول شد لمعنى فيه باصطلاحه أي رخموه مع شذوده لمعنى فيه وهو كثرة الاستعمال هذا صاحب لفض يكثر استعمال عندهم فتوسعوا فيه بالترخيم وأجازوا فيه الترخيم مع أنه فقد الشرط المعلوم العالمية لكن لما كثر استعماله وكثرت كثرت الاستعمال من أسباب التخفيف من أسباب الحذف والتخفيف فإنهم قالوا في أخير خير وفي أشر قالوا شر لكثرت استعمال اللفظين في العربي إذا كثر لفظ عندهم أو كثر استعمال لفظ عندهم ربما توسع فيه توسع فيه ما لا توسع فيه غيره كان يتوسع فيه بالحذف مثل أخر هذا لفظ خير ولفظ شر أصله أخير اسم تفضيل وهكذا شر أصله أشر لكن لما كثر استعمال بين اللفظين توسعت العرف من حد وقالوا خير وشر وإن الأصل إيش أخير وأشر وقد سمع ذلك بلال خير الناس وابن الأخياري وابن الأخيري من الكذاب الأشر من الكذاب الأشر قراءة سيعلم غدا من الكذاب الأشر قد استعمل هذا هذا الأصل استعمل هذا الأصل فخير وشر أصلهما أخير وأشر لكن لما كثر استعمالهما وكثرت استعمال كما يقول السيوطي وغيره من الأبواب التي تجعل العرب توسع في الكلمة توسع في الكلمة بالحذف, بالحذف وبغيرها فتوسع في أخير وأشر فقالوا خير وقالوا أيضا كذلك شر وهناك ذلك فقول العرب يا صاحي إنما هذا شاد والذي حملهم على ذلك معنى فيه معنى فيه هو كثرة الاستعمال كثرة الاستعمال هو الذي حملهم على ترخيمه فقالوا فيه يا صاحي في صاحب وإلا مثل صاحب ما يرخم لأنه غير علم لكن لما كثر استعماله جاء أجازت العرب ترخيمه ورخمته لما كثر استعماله في كلامهم ينادون يا صاحب يا صاحب يا صاحب كثر استعماله رخموه وتوسعوا فيه بالترخيم على خلاف الأصل فيكون هذا هو الجواب عن هذا الإراد وهذا السؤال الذي وضعه أو الذي قدره الإمام وأجاب عليه فكأن قائلا يقول له يا إمام من شروط المرخم أن يكون علما والعرب قد رخمت صاحب مع أنه ليس بعلم وقد قالوا يا صاحي فما الجواب فقال الجواب هذا الشاد. طيب وليش الذي حملهم على هذا الشدود كثرة الاستعمال لمعنى فيه وهو كثرت الاستعمال هذا اللفظ يكثر استعماله عندهم فخففوه بالترخيم توسعوا فيه وخففوه بالترخيم كما صنعوا فيه أخير وأشر فقالوا خير وشر قالوا خير وشر هذا هو الجواب فعندك يا أخي ما عندك يا صاحي ما يعرابه يا صاحي ان هي حرف نداء صاحي منادى مرخم مبني على الحرف نعلم مبني على الضم عن الحرف المحذوف على نغث نغث من هذه يا صاحي نغث من ينتظر سنت مبني على الضم على الحرف المحوّل في محل نصب. كيف يرخم صاحب وهو نكرة؟ والتقدم معنى أن غير المختوم بالتيش ترطيب علمية. نعم ترخيم هو شار. والحامل لهم على ترخيمه هو معنى فيه كثرة الاستعمال. كثرت الاستعمال لما كثر استعماله رخموه مثل ما فعلوا في خير في أخير وأشر. فحذفوا منهما الهمزة لكثرة الاستعمان فقالوا خير وشر. قال كيف نحفظ شاهد النحو؟ حفظها كما تحفظ غيرها من المتون كرر الحفظ فيها. وكرر البيت أكثر من مرة. دارس مع أخيك إنك تحفظ الشاهد لأن الشاهد قاعد. الشاهد قاعد وتحفظ ما شد عنه القواعد أيضا بالشاهد. هذا شاهد. هذا قاعد عليه إلى آخر ذلك. وينفع تحفظ الشاهد ينفع الشواهد الشعرية. تحفظ من الشاهد التي في أثر النداء في خير كثير من الشاهد أو الشاهد التي في بنعقيم أيضاً في خير كثير. شاهد النحو. إذا درس الألفية حفظ شواهد الألفية شواهد بن عقيل التي ذكرها، وهكذا قطعنا شواهد كثيرة جدا في النحو. كان الشيخ يسأل كثيرا عن الشواهد يحفظ الشاهد ويسأل كثيرا عن شواهد النحوية. إيش شاهد في هذا البيت؟ إيش في هذا البيت؟ كثيرا ما يسألونا عن شواهد شعرية، لأنها قاعدة فيه. قال هل خرج تعليقكم على تعليقكم على غطر الندى لا، لم يخرج. هو جاهز الحمد لله انتهينا منه. إلا بسماع للطبع فقط. لكن لما جاءت الحروب هذه ما فيش كهرباء في صنعاء. يتعذرون بعدم الكهربة. ما يستطيعون يدخلون إدخالات جديدة وينشروه. ما بقي شيء في بعض الإدخالات الجديدة فقط. يأتي في نحو مجلدين إن شاء الله. وما في يعني بقي إلا هذا أنه يدخل ويخرج للطمع فقط وتعب المطابع هذه متعبة متعبة ينتهي الشخص ويجلس يتفرج عليهم ها متاه متاه كأنك تشعث عندهم متى الكتاب بتعاملوهم متاه كأنك ولا حتى نفع فيه ذاك النفع وإنما تريد الكتاب يخرج جهد حتى لا يضيع كل من حيث النفع من حيث هذا أكثر مع أصحاب المطابع ينتفعون بأعمال طلاب العلم من حيث الدنيا من حيث الدنيا لكن طالب العلم أهم شيء أنه يخرج الكتاب له هذا عنده أعظم من ذلك وإن أعطي شيء يستعين به يستعين به ويسخره لطلب العلم يعين نفسه ويعين أهله إن كان من دوينه وإلا ما وحن هذه الأشياء فهذا هو السبب التأخير وإنه هو جاهز الحمد لله جاهز ونص الله أن يفرج عن البناء الصوصة صنع يا تضيق تضييق عليها أكثر ما في الآن الدب الديزل حتى لو يشغل الماطور بكذا كذا ألف يعني ضيقوا خنقوهم بشدة ارتفع نحو عشرين ألف أو خمس بعشر ألف أو عشر ألف أكثر من هذا عشرين ألف فيما أخبرون البترول هذا فضيقوا عليهم وإيضا المواد الغلائية خنقوهم خنقه كل يرتفع عندهم نحن في نعم الحمد لله صلى الله يفرج عن الطيبين هناك من ليس له ذنب ولا جرم لكن الله مستعان الحروب هكذا إلهنا سبحانه الله حمدك لا